Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim اَلَمْ نُنَزِّلْ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَمَنْ تَشَاءَ اتَّخَذَهُ هُدًى وَمَنْ أَبَى Bal huwa al-haq min Rabbika li tuzir kaumamma atahum min nizir min qablik, maatahum min nizir min qablik, lalalhum yahtedun.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 وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هو بلقاء ربهم كافرون قل يتوفىكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 تتجف جنوبهم عن المضاد يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفسما أخفي لهم من قرط أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون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 أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْءًا تَأْكُرُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أُلِيَّمَ <قل> الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَهُمْ مِنْ ضَرُونٍ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ سورة الله الرحمن <وسلم>